لم يصب وقد رد على هذا كثير من العلماء وأن اسم محمد لم يكن مشهوراً حتى, مشهورا حتى قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم فصاروا يسمون أبنائهم محمدا قيل إنهم خمسة وقيل إنهم سبعة واستدرك عليه الحافظ حجر نحو سبعة عشر ممن سمونا أبناءهم محمدا وبينا أن كلمة محمد من أين مشتقى يعني من هل هو من المضعف أم من المخفف كما بينا أيضا معنى محمد ثم تكلمنا على الصلاة وذكرنا أقوالا ذكرها العلماء منها قالوا بأن الصلاة إذا أطلقت يراد بها الرحمة هذا اشتار على ألسنة الفقهاء وذكرناه لكن لم نشير إلى أن ابن القيم أنكر هذا القول قال بدليل أن الله عز وجل قال فأصابتكم مصيبة الموت لا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه يراجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلا يمكن أن تكون الصلاة من حيث اللغه الرحمة قال مقصبه هنا الثناء وليس الرحمة الثناء وكذلك ذكرنا ما قيل بأن الرحمة أو الثناء أو البركة أو غير ذلك من هذا الدعاء من المعاني التي ذكرها العلماء وحبنا اليوم أن نقف إن شاء الله مع بعض الفقرات المقدمة لا بد منها ولسيما في زماننا الذي انتشر المد الشيعي وبروتوكول الرافضة يعني كانوا قد وعدوا به في بالتاريخ النصارى في 75, هجرية. آه في 75 ميلادية قالوا بأنهم سيصدرون ثورتهم إلى العالم وهذا هو الواقع الآن في بلادنا المغرب وفي غير بلادنا انتشر ماذا انتشر المد الشيعي وأصبحوا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم ابو يسبون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويسبون عمر رضي الله تعالى عنه ويسبون امنا عائشه رضي الله عنها والبلاء انتشر من الرافضه أبناء المجوس ثم انتشر في بلاد الخليج وفي الكويت الآن رؤوس ورموز الكفر خرجوا من الكويت هذا ياسر الخبيث وهذا آخر شاب آخر أيضا يسب ويلعن أصحاب رسول الله وقد بينا هذا في اللقاء السابق في مفهوم العقيدة وبعضهم يتهم شيخ الإسلام التيمي عندما يكون معتدلا في الأمر اتهموه بماذا بالنصب وكتب كتابا في فضائل آل البيت فكل. من صلى على الصحابة طبعا استقلالا او تبعا قالوا بأنه ناصبي وهناك من ينكر الصلاه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا وهناك من يقيد الآل بطائفة معروفة ولذلك نقف إن شاء الله مع هذه الفقراء وفي الفقرات وهو وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما هذه الفقرات في الحقيقة البعض ينظر إليها نظرة ضيقة ويظن على أن الكلام عليها ما ينبغي سيما أنا نظرت في شروح نخبة الفكر قل من تطرق لهذا ولعل ذلك تابع لماذا تابع لعصرهم ولزمانهم ولعرفهم أما عصرنا فينبغي أن ننبه في هذه المسألة ولذلك نقول قول الحافظ رحمه الله تعالى وعلى آل محمد لاحظتم هنا كان شيخنا تقدّي الهلالي يقول لا يقال وصلى الله على محمد واله لا بد من زياده وعلى آلّه وهذا طبعا جهاد في غير عادي الصحيح جائز أن تقول وآلّه ويجوز أن تقول وعلى اله فلذلك ينبغي أن نعلم أن القصد من هذه المحاورات لا أقول المحاضرات أن فك ألفاظ متن نخبة الفكر يعني ونفصل أيضا ماذا؟ نفصل مجمله ونبين مبهمه ونوضح مشكله لأن الاهتمام بغير المجدي شغل عن المجدي والمجدي في حياة المسلم كثير ونجتهد في حفظ الموضوع وحفظ على الموضوع لأن من علامة الفهم كما أقول لكم دائما المحافظ على على الموضوع هذا هو شأن من؟ هذا هو شأن الأذكياء وهكذا في جميع المتون في جميع المتون فمن وفقه الله تعالى لهذا فسيحصل علما كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى لذلك الكلام على الآل يشتمل أو يشمل الآل نسبا والآل سببا والآل رعاية فطبعا القصد هنا معرفة الآل فقط دون النظر إلى السبب والرعايه والرعاية وإلى النسب لأنما حل ذلك العقيدة والفقه لذا أقول اختلف العلماء في أصل هذه الكلمة آل على قولين أقوال كثيرة لكنها لا تخرج على قولين عن قولين لا تخرج عنهما أحدهما أنهم قالوا أصل آل أصله أهل أصله أهل آل قالوا أصله أهل فابدلت الهاء همزه فقيل ايش الهاء اذا ابدلنا همزه ماذا نقول الون الون لان الهاء كيف كانت ساكنه اذا الهمزه المبدل ايضا ينبغي ان يكون نفس الشيء من حيث الشكل أهلون ابدلنا الهاء همزه ماذا نقول الون الون نقول الون ثم سهلت طبعا على قياس امثالها فقالوا عندما سهلت ال سهلة آل آل بالمدة يعني تسهل بالمدة ويدل على هذا كما قالوا وهذا وإن لم يسلموا كثير من العلماء كما ستسمعون إن شاء الله وإن اشترى على الألسنة الأل ويدل عليه التصغير إذا أردنا ان نصغر آل كيف نصغيرها ها أنتم أصحاب الكليات كيف نصغير آل أهيل أحسنت نصغيرها أهيل للقاعدة المعروفة ما هي القاعدة المعروفة وقد سبقاً ذكرناها في النحو أن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى اصولها الجمع والتصغير أسماء إذا لم تعرف أصل أسماء انظر إلى تصغيرها انظر إلى جمعها سمي انظر إلى جمعها أسماء أسماء فالجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها هذا صاحب هذا القول اللي هم قالوا بأن آل تصغر على أهيل أهيل واضح؟ هذا تصغير آل على أهيل هل هذا صحيح مسلم له؟ وإن كان مشهورا عند كثير من الناس ولكنه ضعيف وإن كان مشهورا هو ضعيف لماذا ضعيف؟ ضعفه من القيم من أوجه الستة أوردها في كتابه القيم جلاء الأفهام عنده كتاب رائع جدا في الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه ذكر أن أقوال الستة وفي القول السادس قال إن الرجل حيث أضيف إليه آله دخل فيه هو أم لا دخل فيه ركزوا معي الرجل حيث أضيف إليه آله هل يدخل هو فيه أم لا الجواب نعم والدليل على ذلك قوله تعالى ادخلوا آل فرعون اشد العذاب في سوره غافر هل فرعون داخل ام لا لا يقال آل فرعون غير فرعون لا فرعون داخل فيه ربنا عز وجل يقول في سوره آل عمران ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران آل إبراهيم وآل عمران داخل, داخل إبراهيم وعمران داخلني ولا لا؟ كما في سورة العمران كذلك ربنا عز وجل يقول إلا آل لوطن نجيناهم بسحر في سورة إيش؟ سورة القمر نجيناهم بسحر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وطلبت أن يدعو معها قال صلى الله عليك وعلى أهل آه زوجك لا هذا غير آه حديث آخر أخرجه الشيخان اللهم صلي على آل أبي أوفا آل أبي أوفا، فابو أوف آله، قالوا أبي أوفا. داخل ولا ما هو داخل؟ هذا عبد الله بن أبي أوفا. داخل ولا ما هو داخل؟ داخل، داخل. إذا لم يذكر معه من أضيف إليه آل، وما إذا ذكر معه هذا في حالة إذا لم يذكر، فنعلم أنه إيش؟ داخل ولا ما هو داخل؟ داخل. وما في حالة إذا ما لم يذكر، فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في آل. قد يقال ذكر مفرداً وقد يقال داخل وقد يقال ذكر مفرداً ذكره مفرداً أغناء عن ذكره مضافة. وهل الأهل كذلك ولا بخلاف ذلك آه ما رأيكم بخلاف ذلك فإذا قلت جاء أهل زيد هل زيد بالضرور يكون داخل غير داخل جاء أهل مصطفى هل مصطفى داخل لا ما داخل إذن فلا يمكن أن يكون صغيرا لم يدخل فيهم مصطفى ولم يدخل فيهم زيد بل أصله إذن على هذا ليس أهل كما قالوا ليس أهل فيكون أصله أول آل أصله أول وهو المراد بمعناهش الرجوع معنى الرجوع وذكر غير واحد منهم الجوهري في الصحاح في باب الهمز والواو واللام قال وقال الرجلي أهله وعياله آل الرجل منهم؟ أهله وعياله وقال ايضا آله أتباعه أتباعه اذا الآل كلمة الآل تختص بماذا تختص؟ تختص بالأشرف بالأشهر والأشرف أو بالأشهر الأشرف هل تقول القراء آل محمد هذا جميل لا يمكن القراء آل محمد هل يقال آل الإسكاف آل ها الزبال الو الخياط لا هي تختص بماذا بالاشهر الاشرف ولذلك الحافظ محاج ماذا قال وعلى اله عطف على محمد اله هذه ال معطوفه على ماذا على محمد لماذا اتى به لماذا اتى بالآل اتى بالآل لما جاء في الصحيحين لما في بي بيان كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعني التي أمر الله بها عباده علمهم الكيفية بذكر الآله قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك فسكته نئا ثم قال قولوا الله مسلم على محمد وعلى آل محمد فإذا علم لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الحديث المعروف في رواه البخاري في مواضع من صحيحه وروه مسلم ايضا في صحيحه من حديث كعب بن عجرة. هذا الحديث المعروف لدي اذا هذا معروف فامرهم بهذا اللفظ الشامل للآل أمرهم بهذا اللفظ الشامل للآل والآل عند الامام الشافعي ما هو الآل عند الامام الشافعي هم مؤمن من مؤمن بني هاشم والمطلب وهذا دل عليه مجموع احاديث صحيحة لكن في إسباعي للزكاة والفي دون مقام الدعاء ومن أنه اختار هذا الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج اختاره الأزهري اللغوي واختاره غيرهما من المحققين من أهل النحو وقالوا بأنهم هنا كل مؤمن تقي واستدلوا بحديث وإن كان ضعيفا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال آل محمد كل تقي محمد كل تقي ولكن اسناده ضعيف جدا اسناده ضعيف جدا حكم عليه العلماء رواه العقيلي وذكره السخاوي في المقاصد ورواه ابو بكر الشافعي في الرباعيات ورواه ابو الشيخ ورواه ابو بكر الكلاباذي ورواه غير واحد حتى البياق في شعب الإيمان وذكره الشيخ الألباني وتوسع في تخرجه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لا تقل سلسلة ضعيفة سلسلة الأحاديث الضعيفة ولا تقل سلسلة صحيحة أيضا كما يقول بعض لأن صحيحة سلسلة الأحاديث صحيحة صفة تكون لمن فالشاهد عندنا أن هذا الحديث ورد من طريق نافع أبي هرمز عن أنس في قيل يا رسول الله من ال محمد نعم من آل محمد فقال ال محمد كل تقي آل محمد كل تقي هكذا يقول الرسول الله ولكنه كما قلنا هو حديث كيف هو شديد الضعف شديد الضعف والصحيح إن نقول هنا لا بد أن نسأل سؤالا لا أقول ان نطرح سؤالا ها لا, لا, لا نقول أن نطرح سؤال ولكن أن نسأل من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا في تحديد المراد بآله صلى الله عليه وسلم على كم؟ على أربعة أقوال ذكروا في ذلك أربعة أقوال القول الأول قالوا بأن آله كل من حرمت عليه الزكاة والصدقة وهذا القول الأول وهذا القول فيه فيه ثلاثة أقوال هذا القول الأول فيه ثلاثة أقوال كل من حرمت عليهم الصدقه ففيه ثلاثه اقوال القول الاول ما هو القول الاول انهم بنو هاشم وبنو المطرب وهذا قول قال به الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القول الاول هم اربعه اقوال القول الاول ما هو انهم ايش من حرمت عليهم الصدقه كل من حرمت عليهم الصدقه وهذا اللي قل قلنا فيهم كل من حرمت عليهم الصدقه فيهم ثلاثة أقوى القول الأول بنو هاشم, بنو هاشم وبنو, بنو المضطرين. ما وبنو المضطرين ما هو من قال به الشافعي قال به الإمام الشافعي ورواية لمن أحمد. للإمام أحمد لماذا قلنا رواية لأن الإمام أحمد له روايات أخرى كمسيئين شاء الله القول الثاني وهو مندرج تحت القول إيش أول. تحت القول الأول أنهم بنو هاشم خاصة الأول بنو هاشم وبنو المضطرين ورواية للإمام الشافعي وروا قلبه الإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد القول الثاني أنهم بنو هاشم خاصة وهذا قول للإمام الشافعي ورواية أيضا عن الإمام أحمد. القول الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فما لا يدخل فيه يدخل فيه بنو المضطرب وبنو أمية وبنو نوفل هؤلاء كلهم سيدخلون فيه ومن فوقهم إلى غالب وهذا قول لمن هذا قول لأشهر هذا أشهر من أصحاب مالك من أصحاب مالك فإذا يدخل هنا إذا فهذا القول الأول يندرج تحته أقوال ثلاثه وهذه الأقوال الثلاثة تسمى الأقوال الفرعية الأقوال الفرعية التي تندرج في القول الأول القول الثاني من ذلك من تلك الاقوال الأربعة من تلك الأقوال الأربعة آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. هم ذريته وأزواجه خاصة. والدليل على ذلك حديث أبي حميد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته وذريتي هذا رواه من رواه البخاري ومسلم وغيرهما اللهم صل على محمد وازواجه وذريتي هذا القول ايش القول الثاني القول الثاني القول الثالث ان المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم اتباعه وامته من ماذا أمة الإجابة لان الامه كما معروف لديكم قسمة امه الدعوه وأمة الاجابه هل هل اليهود اليهود والنصارى والملحدون والعلمانيون والشدوعيون وعباد البقر وحباد وعباد الجرذان هل هم من أمة محمد؟ الجواب نعم هم من أمة الدعوة هم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة من آمن وانقاد وأسلم وأعلن الشهادتين فهو من أمة إيش؟ من أمة الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ماذا؟ بعث إلى؟ العالمين ولذلك قال عبد الله بن عباس لم يقول عبثا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل من الملائكة وجميع الرسل والأنبياء قالوا من أين علمت هذا ومن أين قلت بهذا ما دليلك وأنت حبر الأمة وأنت من أنت يعني لا تتكلم إلا إذا عندك دليل قال نعم من كتاب الله قال اين في كتاب الله قال الم يقول الله عز وجل في حق الملائكه ومن يقل منهم ان يا اله من دونه فذلك نجزه جهنم والخطاب للملائكه ويدخل في غيرهم من باب اولى واحرى وماذا قال هذا, هذا في حق الملائكه ماذا قال في حق رسول الله قال في حق رسول الله ان فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر طيب وما فضله على الرسل ألم يقول الله قال لهم ألم يقول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وماذا قال في حق رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالم أرسلناك كافة للناس كافة للناس والناس جنس لم, لم يرسل إلى طائفة معينة كان نبي من الأنبياء يرسل إلى قرية وتجد في المدينة الواحدة ثلاثمائة نبي ثلاثمائة نبي ولذلك يعني كما جاء في تاريخ الإنسانية أن اليهود قتلوا في يوم واحد ثلاثمائة نبي واقاموا سوق بقلهم بشي بيعون بقول أقاموا سوق بقلهم قبحهم الله ولعنهم الله هم الأمد كيتحكموا في الشعوب تحكموا في حكام العرب الله يحرق بهم جميعا فالشاهد عندنا أن هؤلاء هؤلاء قالوا بأن المراد به اتباع والقول الثالث قالوا بأن الثالث <تصفيق> ثالث قالوا بأنه المرأة الثالث هذا الثالث أتباعه أتباعه استيقظ يا نادر أنت حديث عاد بالزواج <أه> ضاع العلم بين أفخاذ النساء للأسف الثالث أنهم أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامه واستدلوا <قيم> ببيت عن شدو نشوال نساعيد الحيميري هذا يمني أديب لغوي ولكن اقترب في فكره للمعتزلة اقترب في فكره من فكر المعتزلة وهو كان أديبا بليغا فصيحا وكان يقول الشعر، فقال آل النبي, آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي آل النبي من؟ هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن له إلا قرابته صلى المصل على الطاغي أبي لهب لو قلنا بأن آل النبي مجرد قرابته فقط قال لصلى المصل على أبي, أبي لهب لأنه من آل النبي صلى الله عليه فلذلك قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسود والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغ أبي لهب صلى المصلي على الطاغ أبي لهب ثم قال آل النبي هم أتباع ملته من مؤمني راهت الأبنون في النسب هذا مقال ابن إدريس الذي روى الأعلام منه فعل عن فمل عن عن منهج الكذب فمل عن منهج الكذب إذن هذا الذي قاله النشوان وله أبيات طويلة في هذه المسألة ولكن هل يسلم له في هذا القول؟ ما رأيكم يسلم له في هذا القول؟ ها يا صحاب كلية يسلم لهم؟ لماذا لا يسلم لهم في هذا القول؟ لانه ذكر قولا واحداً ذكر قولا واحداً ثم قال لو لم يكون أناه إلا قرابته صلى المصلي على الطافئ أبو لهب وهذا خطأ أبو لهب أنت أين أنت يا ابنك أين أنت لم تذكر إيش لم تذكر الشرط في الصلاة ما هو شاد في الصلاة هاه كيف يصلى عليه ولذلك من أجاب عليه أجاب عليه الإمام الصنعاني معروف العلامة محمد إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني عنده رسالة مهمة في هذا الموضوع يعني من أراد أن يقتني هذه الرسالة هي المسائل المرضية هذا كتاب المسائل المرضية والآن تجدونها في عون القدير فتوى رسائل ابن الأمير عفواً في رسائل الصنعاني رسائل الصنعاني رسائل الصنعاني وواد عون القدير ابن الأمير لأن هو في اليمن خذوا هذه قاعدة في اليمن عندهم عائلتان عائلة ابن اليمن ابن الأمير وعائلة الوزير ولذلك ابن الوزير معروف صاحب كتاب العواصم وصاحب الكتاب عنده كتب قيبه هو إمام الآئمة وأيضاً ابن الأمير وهو مشهور وإن كان مشهور هو عندكم سبور سبر السلب مع هو مشهور وأخيرا شيخنا محمد سبحيح حلق يعني أخرج يعني المجموع عون القدير في فتاوى ورسائل ابن الأمير أنا أنظر إليه الآن ها هذا هو في مجلدات ضخمة عون القدير فإذا هذا ال هذا ال اسمه ابن الأمير رد عليه في المسائل المرضية بقوله إن الصلاة من الرحمن واجبة إن الصلاة من الرحمن واجبة للآل من آ من آمنوا بالله والكتب إن الصلاة من الرحمن واجبة لمن للآل من آمنوا بالله والكتب فان ترى الشرط مفقودا فلست ترل فان ترى الشرط يعني يخاطبه فان ترى الشرط مفقودا فلست ترل الزام يلزم بالطاغ ابي لهب يعني اذا كنت مثلا لا ترى هذا الشرط او ترى مفقودا يعني ماذا تلزم الناس ان يصلوا على ابي لهب لقد تجاهلت للصلاة شروطا وما شوف لاحظوا الخطاب لقد تجاهلت شروطا للصلاة وما جهلت وما جهلت إذ أنت بحر العلم والأدب مع أن معروف الرجل يعني ما شاء الله أديب ومع ذلك انظر كيف تعامل معه الامام الصنعان يعني ينبغي أن يكون هناك قليل من الأدب في الرد ينبغي أن يكون هناك قليل من الأدب في الرد لكن أنتم لو قرأتم هذا, الـ هذا الـ على عقيدته وعلى أنه يميل المعتزل وعلى أنه يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن كذا ولكن عنده أخطاء يعني كبيرة عنده قواصب يعني في بعض الحيان تحتاج إلى عواصب لكن أنت لو سمعت هذا لقلت هذا خبيث عدو الله كلب يعني ربما ستضع فيه قاموس السبال كتاب مجلد قاموس السبال ولكن انظر الإمام الصنعاني كيف خاطبه يعني الإمام الصع... الصنعاني قال له إن الصلاة, ركز. إن الصلاة من الرحمن واجبته ولكن الله وملائكته نفسه على النبي ولكن الذين آمنوا عليه وسلموا, وسلموا. ثم ذكر يعني قال إن الصلاة من الرحمن ويجعلنا من الله من امن ان من امن بالله ويقول من امن يعني من امن به ويقول فلست ترى الزام الزام يلزم بماذا يلزم بماذا الزام يلزم بالطاغي أبي الهبي لقد تجاهلت يعني الواحد يكون عنده علم ولكنه يتجاهل فرق بين الإنسان جاهل والإنسان يتجاهل أنا أعرف المساله لكن بحكم أنني أريد أن أنتصر لنفسي اتجاهل المساله المسألة فهذا فرق أما الجاهل هو الذي لا يعرف المسألة أما التجاهل أنت تعرفها ولكنك تتجاهلها فقال لو لقد تجاهلت لقد تجاهلت الصلاة شرطا وما جاهلت وما جاهلت قل وما جاهلت إذ أنت بحر العلم والأدب إذ أنت بحر العلم والأدب الأدب وحكى هذا القول الثالث الحافظ ابن عبد البر القول نحن في القول الثالث حكى هذا القول الثالث الحافظ ابن عبد البر عن بعض أهل العلم وذكر أن هذا القول أقدم من قال به جابر بن عبد الله وذكره البيهقي في ورجحه الإمام النووي في شرح المسلم شرح المسلم معروف بالمنهاج المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج المنهاج وإن كان مشهور بشرح شرح النووي هكذا مشهور بماذا بشرح النووي القول الرابع ان آله صلى الله عليه وسلم منهم ان آله الأتقياء من أمته ان آله الأتقياء من أمته ودليل الأقوال الأربعة طبعا مصوتة في محلها لا داعية لذلك الآن إلا أن دليل هذا القول الاخير الذين قالوا بأنه أتقياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ضعيف لأن الحديث اللي ذكرنا لكم يعني قالوا من منهم قالوا رسول الله فقالوا آل محمد كل تقي كل تقي هذا قالوا ضعيف جدا وأقرب القول بأنهم من حرمت عليهم الصدقة عند بعضهم لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي ريرا أن أحد الحسنين, أحد الحسنين في رواية أنه الحسن وفي رواية الحسين ولذلك قالوا أحد الحسنين أخذ طمرة من الصدقة فنظر إليه رسول الله ولما نظر إليه رسوله وتفى صغير وأخرج من فيه وكان يقول له كخ كخ كخ يخرج عمين فيه ثم قال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ طبعا هذا رواه البخاري بألفاظ متقاربة كثيرة ورواه الإمام مسلم أيضا بلفظ ان يعني خصوص لا تحل لنا الصدقة ان لا تحل لنا الصدقة ورواه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث زيد بن أرقم في قصة غدير الخم تعرفونها هذه غادير الخم الرافضة طبلوا فيه وكتبوا فيه لعل 27 مجلدا كتبوا فيه يسمى غادير الخم وبعضهم هنا في تطوان ينشر رسالة سمها غادير الخم وفيه أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي هذا صحيح في صحيح مسلم وهذا من من فرض عليه هذا له هذا من, من فرض به مسلم عن شيخه البخاري لكن الغريب ليس هنا لأنه عندما رووا الحديث رواه باسلوبهم هم. قالوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى مكان يسمى غدير خم مكان يسمى غدير خم هذا هذا عندما رجع من ماذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع قالوا وصل الى مكان يسمى غدير خم قال نزل عليه جبريل انظر كيف صنعوا يعني قصه روائيه صنعوا قصه الرافضه لا يعوزهم ذلك صنعوا قصه روائيه قال فنزل عليه جبريل وقال له الله عز وجل انظر ماذا قال قال له قل لي علي أنت خليفتي قل لي علي أنت خليفتي. هذا كذب طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك لم يبلغ. قال فرجع الي جبريل قال الله يقرئك السلام ويقول لك قل قل لي علي, قل لي علي أنت خليفتي بعلي. وأخبر الناس قال فلم يقلها خوفا أن يحسد عليا قال فنزل عليه مرة, مرة الثالثة انظر الكلاب الرافضة انظروا اليه قال فقال أنزل عليه ربنا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل يا أيها الرسول انظر كيف, كيف يعني كأنها كهرباء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك قال فجمعهم فقال لهم ذلك ثم قال غصبوا الخلافه ومن غصب الخلافه الائمه الكبار هذا كله هو رافضه شريعتهم مصنوعه باليد رافضه شريعتهم مصنوعه باليد فهم مجوس ابناء المجوس ابناء الزنا ابناء الامهات العازبات ابناء المتعه ابناء الكلاب ابناء يعني عباد النار عباد خبث اخبث وانجس من ذيل الكلاب يعني كوارث كل المصائب فيهم اجتنع فيهم من الشر ما فيه مصيبة وقعت للمسلمين ما فيه قتل المسلمين ما فيه معركة وقعت فيها خيانة إلا وراءها رافض وأتحداكم أن تذكروا لي أي معركة فيها خيانة ولا أستخرج لكم منها رافضي هو كان السبب كان الخطل مع الأعداء انظر مسألة التطر من كان؟ انظروا إلى يلقم الكلب انظروا إلى مسألة صلاح الدين من كان الرافضة انظروا في أفغانستان من كان الرافضة انظروا في فلسطين من الرافضة انظروا الآن في العراق من الرافضة انظروا الآن في الشام من الرافضة الرافضة كلاب أينما ذهبتم تجدونهم مع انهم حفنة فلذلك ينبغي أن تتنبهوا جيدا فهم كلاب بل أبناء الكلاب أبناء المتعب بل انظروا إلى الكلب الكبير بدءاً الخميني رضي الله عن غيره وهذا السستاني هذا الكلب السستاني فضحه أخذ الملاير من أجل تسليم العراق من أجل يعني فضحه من من أمريكا انظروا إلى الكوارث ومع ذلك هو الكلب ليس الكلب فقط ما احترامتنا الكلب المشكلة أننا نظلم الكلب نظلم الكلب عندما نشبهه لأن التشبيه الحق ناقص بكامل الحق ناقص بكامل ولكن نحن نخطئ ونلحق ماذا؟ ونلحق الخسيس بالكامل نلحق الخسيس بالكامل فلذلك هو الكلب وابن الكلب والكلب جده ولا خير في كلب تناسل من كلب وقد فصل الإمام محمد ابن إسماعيل الأمير اللي قلنا مشهور بالصنعان فصل هذه الأقوال وذكر أدلتها بأوسع من هذا في رسالته المسومة بالمسائل المرضية افهموا هذا جيدا المسائل المرضية فترجعون إلى هذا الكتاب أو هذه الرسالة تسمى المسائل المرضية في اتفاق أهل السنة المسائل المرضية في اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة والزيدية هذه رسالة ارجعوا إليها والآن طبعت وهي اشتهرت بالمسائل الثمان الرسالة هذه مشهوره بالمسائل الثمان وقد ذكر أيضا سلعاني الكلام على هذا في ماذا ذكر الكلام على مسألة الصلاة في اسبال المطر على قصب السكر في مصطلح الاثر الأثر والمسائل المرضية هذا كتاب جيد جدا كذلك أشار إلى هذا في ماذا في سبل السلام فذكر أن حسين بن صبرة وقال قيل له ومن أهل بيته يا, يزيد يا زيد من أهل بيتي قال إن نساءه من أهل بيتي ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده أو من حرم عليهم الصدقة بعده قال ومنهم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال أكل هؤلاء حرم عليهم الصدقة أو حرم عليهم الصدقة قال نعم والصحابي يقول السنعان بأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى اعرب بتفسير ما روا هذا طبعا هو ترجيح صمعانا وهناك اقوال اخرى في تحديد المراد من اله فقال بعضهم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم فاطمة والحسن والحسين والعلي. وقال بعضهم آله هم اهل جعفر وقال بعضهم آله هم اهل وقال بعضهم آله هم, آله هم آله وقال بعضهم آله هم صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هم نساء هو فاطمه وعلي والحسن والحسين وقال بعضهم اله هم كل موحد وتقي من امته وقيل غير, غير هذا في مساله الان وبعضهم قسم ال الى ثلاثه اقسام قال القسم الاول في مقام منع الزكر وكما سبقان قلنا لكم وهم المؤمنون من بني هاشم القسم الثاني قالوا في مقام المدح قالوا في مقام المدح وهم قال البيت فقط يعني كل كل يعني هذا يؤتى في مقام المدح وبعضهم قال اله في مقام الدعاء في مقام الدعاء واذا كان في مقام الدعاء قالوا هم كل من امن به هم كل من امن به وبعضهم نظم هذه والأبيات كثيرة في الموضوع والعلماء يعني يتكلموا في هذه المسألة وقالوا هذا التقسيم الضيق ما ينبغي وقال الرجل يطلق على ماذا بالدرجة الأولى عندما نقول آل الرجل يطلق على زوجه وأهله بدليل أنه تعالى أخرج زوجة لوط أخرج زوجة لوط ب الاستثناء فقال إلا آل لوط نجيناهم إن إلا آل لوط إلنا لمنجوهم نجواهم أجمعين زلة إلا مرأته إلا مرأته فلو لم تكن داخل في الآل في الأول ما أخرجها بالاستثناء فلما أخرجها ومعلوم أن الاستثناء مطلق الإخراج كما سبق لكم والاستثناء في الاصطلاح ما هو الإخراج بإحداء أخواتها من الأولى والذي دخل في الكلام السابق إذن مما يدل على أن آل الرجل هم آله وزوجه بالدرجة الأولى أما إذا ذكر الآل مطلقا فماذا يراد بها الآل هكذا يراد به الأتبع إذا أطلق الآل يراد به الأتبع. والدليل على ذلك قولوا تعالى ادخلوا ألف فرعون وألف فرع مقصود به أتبعو من مراد بألف فرع أتبعوهم فإذا عند الإطلاق عندما نقول الآل عند الإطلاق ماذا يراد بهم يراد به أتباع أتباع الشخص أتباعه أما إذا ذكر الآل عند الإطلاق فيراد به أتباع فهمتم وإذا ذكر الآل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الآل إذا ذكر عند الاطلاق مراد بهم من الأتباع إذا ذكر الآل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم من؟ الصحابة والأهل الصحابة والأهل وهنا تنبيه مهم لا بد منه ومصطفى استيقظ من النوم ها لهذا التنبيه هناك تنبيه مهم جدا وينبغي على طالب العلم أن يعرف هذا التنبيه وهو من أن الكلام على الآل طويل من احسن من فصل الكلام على الآل من أحسن من فصل الكلام على ال النبي صلى الله عليه وسلم من حدد المراد من لفظه الآل أحسن من فصل الكلام هو ابن القيم ابن القيم هو احسن من فصل الكلام في كتابه القيم وهذا الكتاب ينبغي كل طالب يكون عنده اذا قالوا قالوا بانه من لم يكن عنده كتاب الاذكار فليبيع الدار ويشتري الاذكار فماذا يقول عن جلاء الأفهام لو رأوه؟ جلاء الأفهام من لم يكن عنده هذا الكتاب في بيته وهو طالب علم كأنه يحرص في في في الماء يعني هذا كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام من أروع الكتب وغريبا يكون طالب علم وما قرأ هذا الكتاب ذكر سبعة أقوال في تحديد آل النبي صلى الله عليه وسلم وها أقوال مقرونة بأدلة كل قول ولولا الإطالة لذكرت لكم ذلك أنا كنت لا أقول مغرب لأن ولا انني كنت أحب هذا الكتاب جدا وقرأته ثم قرأته وقرأته معه البديع حتى يعني كثير من ما في الكتاب كنت أحفظه فهذا الكتاب ينبغي أن تحفظه جيدا ذكر سبعة أقوال وثم مع كل قول يذكر له يذكر له يذكر معه الأدلة فيكفي أن يرجع الطالب إلى بنفسه إلى الكتاب بل إذا شئت أكثر من ذلك يعني ترجع حتى لفتوة ابن رشد فتوة ابن رشد وفتح الباري هذه كتوم موجودة والمجموع للإمام النووي وتحرير أرفاض التنبيه هذه كلها وأحكام القرآن لابن العربي وسبل السلام كلها كتب موجودة وحاشية الدهلوي على بلوغ المرام كلها موجودة لذلك يرجعوا إليه ففيه ما يكفي ويشفي ولعل لنا إليه عودة إن شاء الله هذه هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم فعند الإطلاق باختصار يراد به ماذا إذا أطلق الآن الأتباع وعند الصلاة إذا ذكروا بعد الصلاة على النبي فالمراد به من أصحابه وآله عليه الصلاة والسلام ثم قال وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه قال حافظ المحجر وصحبه عطف الصحب على ماذا؟ على آله لأن الصحبة والآل إذا اجتمعا افطرطا وإذا افترقا اجتمعا مثل ماذا؟ مثل الإيمان والإسلام ومثل الفقير والمسكين عندما تأتي الآية وتذكر الفقير والمسكين في مكان واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين ما يمكن أن تعرف لنا الفقر هو المسكين لا الفقير تعرفه بتعريف والمسكين تعرفه بتعريف آخر لكن إذا جاء في الآية مسكين ذكر وحده يعني المسكين هو الفقير وإذا جاء الفقير وحده الفقير هو المسكين الفقير لكن إذا اجتمع لا يفترقان كذلك الإيمان والإسلام إذا يعني على من يرى الفرق بينهما يعني ليس لكل مؤمن المسلم وليس كل مسلم المؤمنة قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا إذن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر لكن عندما يفترق الإيمان والإسلام شيء واحد, شيء واحد. كذلك الآن مع الصحب إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق واضح هذا طيب بقي لنا أن أسئلة مهمة لا نقول نطرح دائما ننبى على هذه المسألة. ها يسألون نسأل نأس إلى جدا. ما قلنا قال مصنف على آله وصحبه وعلى آله وصحبه. العامل في في هنا, هنا عطف النسق العطف البينش وصحبه أي عطف هذا يا أصحاب الكلية؟ عطف النسق عطف النسق طيب عطف النسق العامل العامل في ما طوف عليه هنا ما هو؟ وعلى آله وصحبه هناك أن الحافظ محجر قال وصل الله على سيدنا محمد ثم قال وصل الله على آله ثم قال وصل الله على صحيح. أصحابه, أصحابه. فإذا هل العامل فيه هذا هو السؤال هل العامل فيه بواسطة أم بدونها ثلاثة أقول القول على أنه كما قلنا وصل الله على, محمد وآله الله على محمد وصل الله على آله وصل الله على ماذا؟ على صحبه القول الثاني هو الراجح العامل فيه, فيه بماذا؟ بواسطة الحرف العاطف هذا هو الراجح عند أهل النحو لماذا قلنا هذا هو الراجح؟ سبق ذكرنا لكم هذا لماذا قلنا هذا هو الراجح؟ هل هناك من قال غير ما ذكرنا؟ الجواب نعم قال بعض النحات إن العامل في عطف النسق هو حرف العطف وهناك من قال القول آخر العامل فيه محذوف والراجح القول الأول هو قول الجمهور ولذلك ابن مالك ماذا قال في الألفية يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد زيد وعطف وبدل يتبع في الإعراب الأسماء الأول يتبع ماذا الأسماء الأول ماذا تتبع ها ولذلك قال حافظ المحاجر رحمه الله تعالى وعلى آله وصحبه صحبه جمع يش جمع صاحب كما ذكر الفرو زبدي في القاموس في وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه نعم وعلى آله هذا الله وعلى آله وصحبه الصحب منهم وهم أصحاب كيف يجمع يقال أصحاب وأصاحب بإشباع الحال وأصاحب وصحبان وصحبان وسحبان وسحاب ثم صحب صحب لأن الصحب ماذا جمعوية اش قلنا جمعو صاحب كركبين صحب على وزن ركبين جمعو ايش جمعو راكب فصحب ما أخذ من ماذا ما أخذ من الصحب والصحب اسم لماذا اسم جمع اسم جمع لماذا صاحب. لصاحب اسم جمع لصاحب قال بهذا السبوي وهناك من قال بانه سبوي قال اسم جمع لصاحب وقيل انه جمع له وليس اسم جمع جمع له وهذا قال به من قال به الاخفش اخفش الاوسط تعرفون الفرق بين الاخفش الاخفش <تصفيق> قالوا الاخفش الاوسط يعني اذا سمعتم في كتب النحو الأخفش فهو الاوسط في كتب النحو اذا اطلق الأخفش في كتب النحو ما المراد به هذه قاعده خذوها هذه قاعدة اجنبيه لا دخل لها في في في اللقاء ها الأخفش حيث اطلق في كتب النحو فما المراد به الاوسط الاخفش الاوسط لانهما ليس واحدا وبهذا القول بأنه هو جمع له قال به الأخفش الأوسط وجزم به الجوهري صاحب تاج وغيرهم هو الجوهري إسماعيل بن محمد التركي هذا معروف ومعناه العرفي معنى الصاحب العرفي معلوم معلوم وإن كان الخلاف قائما في مسمى وعرفة قائما في مسمى وعرفة إذن هذا العطف الذي ذكره المصنف لماذا مبني على ماذا؟ مقال وعلى آله وصحبه مبني على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبع لهم تبع. أما استقلالا فيها كلام استقلالا والصحيح الجواز والصحيح الجواز وعلى القول بأنها وشعار شعار الأنبياء ممكن عبد الله الآن قل عبد الله صلى الله عليه وسلم جائز؟ ما الذي يمنع؟ لأن الصلاة المراد بها هنا الدعاء وليس الخبر أنت تدعو له ولذلك المجاة امراه وقالت يا رسول الله وهذه المسائل التفصيل في هذه المسألة تجدونها في الجلاء الافهم أيضا يا رسول الله صلّ عليه وعلى زوجك قال صلى الله عليك وعلى زوجك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على آل أبي أوفه صحيح صلّ على آل أبي أوفه فإن الله وملائكته يصلون صلاعاما عذا على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم المرد بالصلاة دعو لهم دعو لهم هذا جائز ولا ما هو جائز صح إنه جائز ولكن قالوا الأفضل الأفضل ان الصلاة أصبحت شعار لمن دعك من الرافضة عليه السلام وصلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر لكن لا ما ينبغي أن نضيق في هذه المسائل ونضيع وقتنا في هذا وندخل في جدالات في بعض الأحيان ربما تكون عقيمة كما يفعل المدخليون والرسلانيون والطلعليون وما أدري إيش وفي الآخر اليهود يعني يفعلون ما يشاءون والجهاد لا نتكلم فيه والأمة محروقة مأكولة والعقيدة فاسدة لا يتكلمون الا على دفاعا جمعية الرفق بالطوارد فقط وهم خوارج مع, مع المسلمين ومع العلماء مرجئة مع الحكام فلذلك افتى سلطان العلماء، إنه هو سلطان العلماء، ها لعزم محمد سلطان العلماء، هذا كان يقول لا يجوز الإنسان يدخل السوق في زمانه، فكيف في زماننا؟ لا يجوز الإنسان يدخل السوق إلا لشراء كتابه، شراء السلاح، كان السلاح أنا ذاك يعني مقصود به السيف وذيه معروف، لا يجوز لك أن تدخل قل لك من كثرة الاحتكاك بالنساء والفساد، وقلت له تعالى تنظر بلادنا تخرج الشوارع كأنك في مكسيك. ومكسيك الآن يعني خلاص شبعوا الفساد شبعوا كذا احنا وصلنا قالوا ظهر الفساد في البر والبحر قالوا احتحنا عندنا في الجبل ظهر الفساد احتحنا عندنا في البادية هذا هو البر ولكن قالوا احتحنا احتحنا ظهر عندنا يعني العزيز النوعة والسلام قال ركزوا ماذا ذا قال الأولى الاقتصار على ما ورد من ذكر الآل والأزواج والذرية دون الأصحاب متى قال هذا محمول على صلاة التشهد دون الصلاة خارج الصلاة يعني إذا كان في التشهد قل الله مصلح على محمد وعلى آل محمد دون أن تذكر الصحابة هذا مقصر عليه لكن في غيره اذا كان الصحابة إذا في غيره صلى الله عليه وعلى آل وصحبه صلى الله عليه وعلى آل وصحبه فالأفضل الواحد مخالفة للشيعة أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنتم رأيتم ماذا قال عز بن عبد السلام قال أفضل أولى وهو من هو الاولى أن تذكروا ماذا يعني يحمل الـ الـ الـ الـ الآل في الصلاة تشهد تشهد يعني لا تذكر معهم الصحابة في التشهد لا إلى الله الله مصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دون أن تذكر الصحبة وأزواجه وذرياتي نعم يذكره لكن الصحبة خارج ذلك إذن تذكره يعني يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعليه فيكون قول المصنف رحمه الله تعالى في بعض النسخ المصنف ماذا قال والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين هذه جملة إيش جملة خبرية ماذا يراد بها الإنشاء كانه قال اللهم صل وسلم على سيد المرسلين ومعنى صل عليه كما سبق أن ذكرنا كان يقول اللهم أعظمه في الدنيا بإعلاء كما قال البعض معناه اللهم أعظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته وابداء فضله للأولين والآخرين لماذا؟ بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين الشهود كما ذكر غير واحد من العلماء ولا سيما كما قلت لكم بعض من اعتنى بهذه المساله هذا فيما يتعلق بقوله وانه هو صحبه الصحب عرفنا شما. ما معنى تعريف الصح الصح من حيث اللغه ما معناها خليل, خليل. الصح خليل. خليل خليل الصديق صديق الصح شنو المراد بالصح الملازم الصح الملازمه والانقياد الملازمه والانقياد هذه الصح من حيث اللغة ولذلك بعضهم اشترط في الصحبة أن يكون أقل شيء جالس أو سنة ولكن هذا بعيد طبعا قال بيحتس حتس الثوري وبعضهم اشترط في الصحبة أن يكون قد قاتل مع النبي صاصم وهذا بعيد أيضا بل صحيح يقال على أن الصحبه يعني رأاه مره رأاه مرة رأاه مرة. رأى عربي جاء ورأاه مره هذا له صحبه ولكن عنده أدنى الصحبة عنده أدنى الصحبة ما يمكنش يكون حل أبو هريره ما يمكنش يكون بحال خاليد بالوليد وما يمكنش يكون هاش محال حسان معانا هو حسان كما سياتي إن شاء الله لم يروي من الأحاديث إلا واحد حسان رضي الله عنه هو حديث واحد ولكن هذا الأعراب الذي جاء مرة واحدة رأى النبي صاصم إذن نقول له صحبة ولا لا له صحبة إذن الصحبة في اللغة معناها الملازمة والانقياد انقياد والصحبة من حيث الاسترح قد حرفها إيش الحافظ محجر كما سيادتك ان شاء الله ها في بسيات ماذا قال وهو من لاقي النبي صلى الله عليه وسلم ها مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخلى ردة في الاصح احفظوا المت احفظوا المد لا بد من المد ستمتحنون في المد ان شاء الله لكن الكلام على عدد الصحابه ومراتبه محلو ماذا محلو في الاصابه في تمييز الصحابه الحافظ محجر وإيكال حرد الحجر قسم طرق إثبات الصحبة إلى خمسة, إلى خمسة أقسام الأول التواتر بماذا تثبت الصحبه بالتواتر على القول بهذا التقسيم يعني يرد اسمه في ماذا في القرآن مثل قول قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن حتى قال العلماء ركزوا ماذا قالوا قالوا من أنكر صحبة علي علي كفر من أنكر صحبة عمر هل يكفر؟ قالوا لا يكفر ولكن من أنكر صحبة أبي بكر يكفر. يكفر. يكفر لماذا؟ لأنه كذب القرآن ولذلك الإجماع على أن هذا النص وارد إجماع على أن هذا النص إذ يقول لصاحبه لا تحزن وارد في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وذكر هذا الإجماع من؟ فخر رازل في ماذا؟ في التفسير الكبير التفسير الكبير ذكر على أن هذا بالصحاب أو يرد في حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث المتواطرة يعني كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة العاشرة فالمن سمعوا العاشرة المبشرين بالجنة إذا امثبتت صحبتهم أو يكون بالشهرة والاستفاضة هذه الشهرة والاستفاضة يعني لا تبلغ حد التواتر كما في صحبة عمر وفي صحبة عثمان وفي صحبة علي وفي صحبة العبادلة وفي صحبة بلال وفي صحبة أبي هريرة هل هناك أحد يشك في ثبوت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا قوم صحابي معروف ايضا الصحبة هذا صحابي معروف الصحبة أبو بكر الصديق يقول دخلت على رسول الله أنا وعمر كنت أنا وعمر إما أن يكون بالتصريح كان يقول أنا وعمر أو يقول بأن عمر من الصحابة مثلا أو عمر من الأصحاب أو عمر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون بطريق اللزم إما بطريق التصريح يصرح على أن صاحبنا أنا وعمر كما قال قال علي رضي الله عنه أكثر ما كنت أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر رجعت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت, وفعلت أنا وأبو بكر وعمر إذن هذا بالتصريح أو بطريق اللزم يقول كنت أنا وفلان عند النبي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عربي كنا عند النبي والنبي يخطب وجاء عربي فقال يا رسول وقال آه آه يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو, فدعو الله يغيثنا أو يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بيض فيهم شديد كنا نتناوب في طلب العلم فكان واحد من الأنصار يعني, يعني يذهب إلى السوق واحد يلازم رسول الله إذن هذا. هذا ايش بطريقة ايش بطريقة اللزم دخلت أنا وفلان على النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشترط العلماء في اللزوم طريق اللزوم ماذا اشترطوا لتتبع الصحبة أن نعرف إسلام هذا الذي يتكلم على صحبتي على صحبتي هذا الرجل ده مثلا نتأكد على أن هذا الصحابي الذي يذكر كنا عندنا أو دخلنا عند النبي هذا الذي يقول دخلنا أو فعلنا أو قلنا أو كنا يعني بد أن نتأكد بأن صحبته ثابتة كذلك ممن تثبت بهم الصحبة واحد من التابعين الموثوقين هذا بناء على, أن على قبول في التزكية ها قبول التزكية من واحد لأنه مسألة خلافية بين العلماء يعني إذا أخبر أحد التابعين الموثوقين أن فلانا صحابي من كبار التابعين هل يعتبر هذا هذا الطريق ها. هل يعتبر مثلا دليلا لإثبات الصحبة الجواب نعم قال بهذا الحافظ النحجر وقال به تلميذه السخاوي وذهب إلى هذا جماعة من العلماء إلا أن هناك جماعة قالوا بأنه لا تثبت به الصحبة لا تثبت بها الصحبة واضح هذا وهناك من العلماء على أنهم قالوا الصحة وتثبت بها الصحبة كذلك من الأقوال الذكروا على أنها تثبت بها الصحبة يعني دعوة معلوم العداله في الزمن الممكن للصحبة يعني يصح قول فلان في نفسه انه صحابي هو يقول أنا صحابي بماذا؟ بشرطين اولا الشرط الأول بعد أن نثبت عدالته أن الصحابة لا يكذبون، ثانيا بعد أن نثبت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم دائما ننبهه على هذا وهو قول علماء الأسر وعلماء الحديث وأنا دائما اتكلم على هذه المسألة وأقول أنتم تعلمون أن الصحابة ما كانوا يكذبون ولم يثبت أن احد من الصحابة روا حديث كذباً ولذلك ابن حزم مما قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجد ولكن قالوا جهالة الصحابة لا تضر لانه وقع الإجماع على ماذا؟ على عدلتهم كلهم عدل قال هناك نصوص كثيرة ماذا قال؟ ماذا قال محزب؟ قال من يدرينا أن هذا المجهول يكون منافقا؟ من يدرينا أن هذا المجهول يكون منافقا؟ قال له العلماء على رست ابن حزم لم يثبت أن منافقا روا حديثا ونتحداك أن تذكر لنا واحدا من المنافقين روا حديث الله عز وجل حفظ وعصم دينه أن يرويه منافق إلا في زمننا هذا ما يحكيه من المنافقين ما من علماء الطواغيت وعلماء البلاط وهذا ما فقط لكن يروي حديث بسنده إلى رسول الله حتى ولذلك تكلم العلماء على طبقات الصحابة وتكلموا على عددهم واختلفوا في تحديدهم حتى تحديد الصحابة اختلفوا فيه اختلاف كبير وحتى في الطبقات وتعرفون كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه يعني ذكر الحاكم النيسى في النوع السابع من علوم الحديث ذكر أن الطبقات اختلفوا فيها ولكن رجح أنها 12 طبقة 12 طبقة مع أن الخلاف قائم بين المؤرخين وأهل في هذه المسألة كما اختلفوا أيضا في عدد الصحابة اختلفوا في عدد الصحابة منهم؟ كم الصحابة؟ سئل أبو زرعة الرازي، وأنتم تعلمون من هو أبو زرعة الرازي عن عدة عن عدة الصحابة كمهم عدة من روا ما سألو سألو عدة من روا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كثير من الصحابة لم يرو عدة من فقالوا ومن يضبط هذا سبحان الله عدد من روا يسألونه عن عدد من روا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قالوا ومن يضبط هذا يلا قلوا لي من يضبط هذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كم شهد؟ كم شهد مع النبي حجة الوداع ها؟ ما تعرفهم؟ مئة ها؟ ها؟ مصطفى كان ناعسوا استيقظوا ووحي إليه ها؟ لا العدل يعني شيخ ها كم؟ مئة ها؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا ولكن رجح كثير منهم على أنهم أربعون ألفا أربعون ألفا واضح؟ وشهد معه تابوك كم, كم واحد؟ ها أحسنت سبعون ألفا يعني في حجة الوداع كم كانوا؟ كانوا أربعين ألفا وشهد معه تابوك يعني غزوه تبوك كم 70000 سبعين, سبعين شهد معه 70000 ولذلك قال القصلاني في المواهب الدنيه قال وأما عده صحابته صلى الله عليه وسلم في الجزء السابع النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رام حسر ذلك من حاول ليحصر عدد الصحابه رام ايش امرا بعيدا ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله لماذا؟ لكثرة من أسلم من أول البعثة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لكن القصلاني ذكر ذلك بصيغة الطمراء أيضاً قال قبض النبي صلى الله صلى عليه وعشرين ألف لاحظت مئة وعشرين ألف من رجل ومرأة مات النبي والمجموع كم؟ مئة وعشرون ألفا وإن كان الشافعي قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ستين الفا كانوا ستين الفا قال هم ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون الفا في قبائل العرب وثلاثون الفا في قبائل العرب إذن على كلين ثم العلماء ذكروا ايضا حتى أين استقروا يعني المدينة معروفة وفي غير المدينة من الأمصار يعني منهم من استقر بمكة ذكروا من استقر بمكه ومنهم من استقر ايش من استقر في من الصحابه بالبصره ومات بها وذكروا من من استقر بالبصره ومات بها كما ذكروا من استقر بالكوفه ومات بها كما ذكروا من استقر بمصر ومات بها كما ذكروا من استقر ايش بالشام ومات بها كما ذكروا من استقر ايش بخراصان ومات بها وهكذا ثم ضبطوا عدد من بلغت مروياتهم بلغت مروياتهم أكثر من ألف حديث ومن بلغت مروياتهم أقل من ذلك يعني مئة فما فوق ومن بلغت مروياتهم أقل من مئة يعني عشر إلى وجاء بالترطيب إلى أن وصل إلى شاعر النبي عليه الصلاة والسلام حسان روى حديث واحد رضي الله تعالى عنهم جميعا ولذلك قال وآله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما أيضا معروفة لأن الله عز وجل ماذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولاحظ هنا وسلموا تسليما التسلم مرد به للقياد وجاء بهم الحافظ محاجر ليجمع بينهما للحديث انه قال صلوا عليه وسلموا الايه قال الله وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اذا نقف هنا ان شاء الله عند قوله وسلموا تسليما لان الحافظ من حجر اذا نظرتم جمع بين الصلاه والسلام على رسول الله صحيح جمع بين الصلاه لان الامتثال لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما الجمله هذه ايشيه آه. جملة فعلية معطفة بالواو على ماذا؟ على جملة ايش؟ صلوا هذا عطل الجمل صلوا وكيف تعربوا؟ تعربوا اعرابها تعربوا؟ اعرابها صلوا عليه وسلموا تسلينا وحذفت صلة ايش؟ سلموا لم يقل صلوا عليه وسلموا عليه لماذا؟ الصلة هذه تسمى الصلة يعني الجر مجرور عليه اكتفاء بماذا؟ بذكره فعال النبي صلى الله عليه اكتفاء بها أي وسلموا عليه وتسليماً مفعولي أشهدها مفعول مطلق عندك تعمل بحاجة شيء واحد يجلس أيام مع الشيخ الزمزمين الله يرحمه وشوية وجدناك يعمل الدروس وقال مفعول مطلق اسماك <تصفيق> يقول مفعول مطلق قالك مفعول مطلق <تصفيق> هو مسكين جلس وما قرأ لن نحو الأولو مفعول مطلق يعني هذا مصدر مؤكد هذا مصدر مؤكد وكأن الحافظ رحمه الله تعالى اراد بذلك زياده التعظيم وللنبي صلى الله عليه وسلم وإفادة التكثير بدليل انه قال وسلموا تسليما ايش كثيره وايضا الـ الـ الـ قلت ناظم عفوا الحافظ, الحافظ والحافظ ايضا لاحظوا لم يفرد صلى عن السلام لم يقل الله مصلي فقط كما انه العكس لماذا لأنه صرح الإمام النووي بكرهات ذلك صرح الإمام النووي بكرهات ذلك ثم قال المسنف رحمه الله تعالى أما بعد فإن التصانيف فإن التصانيف نقف هنا والله تعالى علموا وفي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سنبدأ في قوله فإن التصانيف ثم ندخل في تقسيم الحديث وهذا سهل إن شاء الله